إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا يضل له ومن يقلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إذا الله وحذبه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يرض الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر العدو محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فان لحب النبي صلى الله عليه وسلم علامات وامارات تحدث عنها علماء الامه من المالكيه وغيرهم قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والدب عن شريعته وان يتبنى العبد حضور حياته حتى يبذل نفسه وماله دونه قال سبحانه ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وقال العلامه العيني رحمه الله تعالى وعلم ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم اراده طاعته وترق مخالفته وهي من واجبات الإسلام قال سبحانه من يُطِع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إن التاريخ الإسلامي سطر لنا مواقف صدرت من أموالهم كالجبال لن تجد النساء ألفا لهم طرقوا لنا أرعى الأمثلة التي تنبئ عن حب صادقة للنبي الصادق صلى الله عليه وسلم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاكو روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فبينما نحن جلوس يوما في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نحن الظاهرة في أول وقت الحرق قال قائلًا لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبي بكر فدائي له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرًا قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فانا له ابو بكر فلظل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اخرج من عندك فقال ابو بكر انما مل اهلك باني وامي يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام فإني قد اذن لي في الخروج فاني قد اذن في الخروج اي من مكه الى المدينه فقال ابو بكر الصحابة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام نعم قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح فانظروا رئيبكم الله ماذا تعالى حب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرٍ جعله يبكي فرحاً بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم ما ينتظره من المخاطف والمخاطر في طريقهم من مكة إلى المدينة فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه وجعل الجنة فتوان ولما سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة مكان بالغدينة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهرة حتى يشتد عليهم حر الشمس فيرجعون إلى بيوتهم فانقلبوا يوماً بعدما أضالوا فانقلبوا يوماً بعدما أضالوا خضارهم فلما أووا إلى بيوتهم طلع عجل من اليهود على حسن عال فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين عليهم البياب الميض يسول به للصرافة فلم, فلم يملك اليهودين أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي كنتم تنتظرون هذا حظكم وهذا أميركم وهذا إمامكم الذي كنتم تنتظرون فثار المسلمون الى السلاح فتلتقى رسول الله فتلتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحاره فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف فتاملوا رحمكم الله كيف تحمل الانصار الشمس في الظهيره من اجل نبيهم عليه الصلاه والسلام فانزل الله عز وجل في الانصار قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أودوا ويبثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وميه أشح نفسه فأولئك هون مفتكون إن حب النبي عليه الصلاة والسلام جعل أذير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمنى أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وثاته فها هو يرتحن من دار الفناء إلى دار البقاء وأهم ما لديه أن يدفن بجنوان حبيب كريم صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن عمر بن بيمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشتهم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني نست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن ينفل مع صاحبه فسلم عبد الله واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها فقال يقرأ عليك عمر ذو الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فقالت عائشة كنت أريده لنفسي كنت أريد أنا أن أدفل رجال بالنبي صلى الله عليه وسلم ألي بكر ولأوفرنه به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن رمى جاء فقال عمر بن خطاب يرفعوني فأسنده رجل إليه فقال فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت الله أذنت الله فقال عمره الخطاب رضي الله عنه الحمد لله ما من شيء أهم إلي من ذلك فإذا أنا مضيت إذا أنا ميت فاحملوني ثم سلِّل فقل يستأذن عمره الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني يمدوني إلى مقابر المسلمين إن هذا الحب الصالق للنبي صلى الله عليه وسلم جعل نساء الصحابة كذلك يستجبن لأمره عليه الصلاة والسلام استجابة الرجال له رواء أبو دافون عن عبد الله بن عبر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها صغيرة وفي يد ابنتها مسكتان غريغتان سوى غريغانهم أهم فقال عليه الصلاة والسلام أتعقين زكاة هذا قالت لا قال أليسوهك أن أي يسوفرك الله بهما يوم القيامة سوى من النار قال فقلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وعنه سيد بن حضير رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد يوما فاختلق رجال مع النساء في الطريقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن تأخرن فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريقة ليس لكن أن تمشين في وسط الطريقة علي الكن بحافات الطريقة علي الكن بجوالب الطريقة فكانت المرأة تكتصف في الجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من نصوك هذه فإلى الله المشتكى مما أعدفهم رزاو المسلمين كأول من التبرغ والسفور وتعارب المخدرات والخمور فاسترجلت النساء وتأنث الرجال إلا ورحم الله فاللهم إنا نسألك العفو والعافية الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أذوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه لا هذا هو محب صادق آخر يظهر اسبعداده التام للوقوف مع الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم روى المخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد من الأسول مشهدا لأن أكون صاحبة أحب إلي مما عذل به أحب إلي من الدنيا وما فيها أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال فقال له المقدادة الأسوث والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لهموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يميلك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيه النبي صلطان عليه وسلم أشرق وجهه وصره قول المقدادة وصره قول المقدار رضي الله عنه وبلغ الأمر من أحد الصحابة ألا وهو سعد بن الربي وكان قد جرح في معركة أحد وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسفن لم يبق بينه وبين هذه الدنيا إلا لحظات يسيرات بالله عليكم ماذا كان يفكر وماذا كان يشغل باله الجواب ما رواه الحاكم ما رواه الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربي وقال لي إن رأيته فأقرله مني السلام وقل له لك رسول الله كيف تجدك كيف حالك قال فجعلت أطوف بين القتلى فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته ووجدته وهو في آخر رب به سبعون ضرقة ما دين طعنة برمع وضربة بسيف ورمية بسهل فقلت له يا سعزة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أخبرني كيف تجدك قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السلام قل له أجدني أجد ريح وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وفيكم شفر يطرق وفيكم حركة عين قال وفاضت نفسه رحمه الله تعالى ورضي عنه فتأمل رحمكم الله كيف كانت خاتمته الحسنة في آخر رحضاته الأخيرة وانظروا ما ما أشغل باله بما أوصى قومه وهو يودعهم مرتعنا من هذه الدنيا وما فيها من أهل وأموال ومتاع الأمر الذي شغل باله هو سلامة حبيبه صلى الله عليه وسلم والوصيه التي اوصى بها قوما ان يبذل كل واحد منهم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق فيهم قوله تعالى اولئك هم المؤمنون حقا, هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فنظوره رحمه الله تعالى إلى حال هؤلاء وإلى حالنا نحن أليس فينا من يفكر عند موته في الأموال والتجارات أليس منا من يوصي أولاده عند الموت بأخذ وهات ولكن هيهات هيهات ولكن هيهات هيهات إن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس زعما من الأزعار وإن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ادعاءً من الدعاوة ولكنه عمل وحداء وافتداء فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فهم أضر هذه الأمة قلوبا وأسرعهم استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اختارهم الله عز وجل لصحفة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم روى الإمام المخالي في صحيحه عن البراء بن عازق وهو يصور لنا ويذكر لنا مثالاً آخر رائعاً يبين لنا مدى استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال الغراء ابن عازق رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نيو بيت المقدس ستة عشرة أو سبعة عشرة شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزم الله عز وجل قد نرى تقلب وليك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معهم رجل للعصر ثم, خر، ثم خرج كمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجه إلى الكعبة فانحرفوا في الصلاة فانحرفوا وهم رطوع في صلاة العصر وفي رواية أخرى ألا إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وهم في الصلاة ما أسرعهم تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا خبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يترددوا في التمسك به بل لم ينتظروا أن يرمعوا روسه إلى الركوع بابروا بالتوجه إلى حيث توجه قائمهم وإمامهم وبدوتهم صلى الله عليه وسلم وعواءه داود في سننه عن أبي ذعلبة الخشري رضي الله عنه هذا كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعار والأودية كان إذا ساغر الوائد منهم كانوا لا يجلسون في مكان واحد فكل واحد منهم يجلس مع اثنين وثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا في الشعار والأودية إنما ذلك من الشيطان ان لم ينسل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب نعمهم لو بسط عليهم ثوب لعبوا وهذا هو موقف الاخر حري ان نقف عنده قليلا وهو داروا البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء النجايل فقال يا رسول الله أكلت الحمر أكلت الحمر الأهلية فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه المرة الثانية فقال أكلت الحمر وفسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه الثالثة فقال أتى أثنية الحمر فأأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في الناس ان الله رسوله ينهي لكم عن لحوم الحمر الاذيه قال فؤكئه القدور فؤكئه القدور وانما لا تضر باللحم فلم يفكر اولئك الابرار الاظهر والاخيار المحبون الصادقون للحبيب صلى عليه وسلم في التحايل او البهي عن فرصة أو استثناء بل قالوا سمعنا وأطعنا قال ابن القيم أحمد الله تعالى في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله قال رحمه الله فجعل سبحانه وتعالى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى لذلك العقدة وكون العبد محبوباً لله عز وجل أعلى من كومه محباً لله عز وجل فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله ولكن الشأن أن يحبك الله فالطاعة للمحبوب عنوان محبته وقال العلامة محمد المشير الإبراهيمي فالحب الصحيح لمحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يدع صاحبه عن البدع ويحبنه عن الارتدار الصحيح كما كان السلف تحبونه فيحيون سنته بفعلها ويهودون عن شريعته ودينه من غير أن يقيموا له المناسبات وينفقوا فيها الأمواد الطائلة التي تفتقر المصالح العابة من القليل منها فلا تجده قال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن من المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين سبحانك اللهم وبحبك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو إليك